يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسث ولا يغت بعضكم بعضا أيحب أحدكم أي أكل لحم أخيه ميتا فكرتموا واتقوا الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتصاكم إن الله عليم قبير قالت الأعراب آمنا